تصغروا كل مت احبك حبي من يا منطق لساني استصغروا كل مت احبك منطق من لساني ما دروا كل حرف باسمك يسري ويشر يعني يسري ويشر يعني أو حبك يا ولي منبع الايمان عائش No de eh, naichi كل صلاة وصام انت يا اسوار قرآني او يبقى حبك يا ولينا او يبقى حبك يبقى حبك يا ولينا للابد دع عني يبقى حبك يا ولينا للابد لخادم أهل البيت علي طم الكربلائي